قلئِكَ الذيذين نَشْتَ البللَ بالِالهدَا فَمَا رَبِ حتىَجارَتهُ وَماَا كانوا محتدين.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 اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مِنْ قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل مِنَ السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني باسماءها الا ان كنتم صادقين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 إِهِمْ قَالَ أَلَم أأَقَُّكُْ إِي علملَمُ وَإبَ السَّمواتِ وَالْأَرض وَأَلَمُ ما تُ بَدونَ وَماَا كُُمْ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 فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وان يا ترهبون بما ان صَدِّقُوا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْكُرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونْ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم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 فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَدُسَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هو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 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئتَ بِالْحَقُ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده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 وَإِذْ أَخذْنَامِي ثَاقكُمْ لا تَسفكَُدِمَا أَكُمْ وَلَا تُخْجُونَ آافُسَكُمْ م دِيَارِكُمْ ثمُمَّ أَغَرتُم وَآنتُم تَشَدُون قُمَّ آتُمْهَا أُلَ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 بَلَىٰ نَهَمُهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن مِنْ الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَيَكْفُرُونَ بِمَا كَمْ صَدَّقَ لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ سَابِالبَيينَاتِ ثَُّ التَّ خذتُمُ الععيْجِلَ مِ بَعَْدِهِ وَآاتُم ظَالِمُون وَإِذذ خذْْنَا مِ ثَاقَكُمْ وَرَفَعْْنَا فَوقَكُ مُ الطُورَ خذُمَا آتَنَكُ بِقُووَةِ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 يُسِقُونَ او وكلما عاهدوا عهدا نبذوه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق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 وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا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 بِهِ وَلَا خَوْفٌُ عَلَيهِم وَلَاهُ يَحْذَنُون وَقَالَةِ يَهُودُ لَسَةٍ صَرَ على شَيْءِ وَقَالَةٍَّ صَرَ لَسَةِ يَهودُ علىلَى شَيْءِء وَهُمْ يَطْلُونَ الكِتَ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 مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل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 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْتَدِدْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ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 اللَّهَ اسْتَظَلَّكُمْ الدِّينُ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ قَوا نَعْبُدُ إلَهكَ وَإِلَهَاأَبَ إِكَ إِذَ رهِي مَ وَإسْماعلَ وَإِسحاقَ إلَ وَاحِدَ وَنَحْنُ لَ مُسلِْمون تِلكََّةُم قَدَ خَلَت لَهَا مَا كَسَبَت وَلَكُمْ ما كَسَبَتمْ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 اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط واسحاق ويعقوب والاسباط ومن اوتي موسى وعيسى ومن اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحيَيثُ مَا قُنتُم فَوّوجُهَكُمْ شَقرْرَه وَإَِّ الذي نَأُوتُ الْكِتَابَ ل يعمونَ أَهُ الحَقُّ مِ رَابِّهِمْ وَمَ اللهَّهُ بِغافِلِم عََّا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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من يُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَا بَتَّةٍ وَتَصْرِيفِ وتصريف الذياح والسحاب المسفر بَيْنَ السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الله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 إَّهُ لَكُمْ عَدُم مُبين إَِّ ماَا يَأُّركُم بِالسِّ وَالْفَحْشَِ وَآ تَقُُ علىى اللهَِّ مَا لَا تَعلمُون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 ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونذاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ إاتِ مَا غزَقُناَاكُمْ وَشكرُ لِلهَّهِ إن كُنتُم إاه تَعبدُون إَِّ ماَا حَرَّّمَا عَلَكُم الْمَتَةَ وَدَّمَ وَلَحمَ الْخَزيرِ وَمَا أُهِلَّ بِه لِغَيرِ اللَّ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزلون اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا الْمَوْتَ إِلَّا نَرَاهُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ بِالرَّائَتِ وَلُجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البر مَنِ اتَّبَعَ ضَمَانَ آمَنَ بِاللَّهِ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 وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضلاء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقُتِلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَأْتَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ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 فَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ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 Rai turisen 순ės klioksales nėiskie komandore či ližusiasi. Vaidant apie každėmis manįs, nenie saktiekiau valům, kadip incidentel, komanda abysi 15 إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا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 وَمَ يُبَدّ الْ نِعمَةَ اللهَِّ ييا بَعدِمَا ج أَتُ فَإَِّ اللهه شَديد الععقابَ زُينَ للَِّذينَ كَفَرُوا الحياةُ الدّ يَا وَويَسْخَرونَ مِن الذيينَ آمَنوا والَّذين التَّقَوفَووقَهُم يَوْومَ القِيامَ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 ام حسبت ان تدخل الجنه ولم ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مسدتهم الباساء رب الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله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 نساءكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموه أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 وَبَرَوولتُهُ أَحَقُّ بِرَدِّهَِّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُ إِصْلَاحَ وَلَهُ مِثلُ الذي عَلَيهِ بِالمَعْرف وَلِذذجَالَ لَيْهِم دََجَه وَلَّهُ زيِيزٌ حَكِيم أَ الطلَاقُ مرتان اِمْسَكُوا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحًا بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن تَخَافُوا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ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 وَتِنْكَ حدود اللهَّهِبَينُ هَا لِقَوْهِ عَمُون وَإذَا قََّقتُهُ مِسَهَا أَفَبَ لَغْنَ أَجَلَهَُّ فَأَمْسكُوه بِمَعْرُوفٍ أَوْسَدذحُهُ بِمَعْروف وَلَا تُن سِكُوه ظِرَارَ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 وَاتَّقُ الللهه وَلَمُ أَن اللهَّه بِمَا تَعمللونَ بَصيد والَّذينَ يُتَوثَّونَ مِن كُمْ وَيذَرونَ أَزْواجََةَ رََّّصْنَ بِآافُسِهِ أَبع تَ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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُسْتَوَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ اَلَمْ تَرَ إلى اِلَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتٌ ثُمَّ اَحْيَاَهُمْ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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لَهُ أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى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 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّنَ تَرَاكَ آل مُوسَى وَقَالَ هَارُونُ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي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 لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 هم فيها خالدون الم تر الى الذي حاد ج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت وَلَ إذَ اله مُفَإِن اللهَّه يَأتيِي بِالشَّمس مِن المَشِْق فَأتِ بِهَا مِنَ المَوغْرِ بِ فَبُهتَ الذي كَفَبْ واللَّهُ لا يَهْدقَوْم الظالمِين.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 وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها وله ذرية ضعفاء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 وَأَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 اَنْتُ بِالصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَا هِيَ وَإِنْ تُخْفُهَا وَتُؤْتِيهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنَافِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ صِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الذي يَتَخَضَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا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 وَمْ فيِيهَا خَالِدُ يَمْحَقُ اللهَّهُ الر الرِبَا وَيُرربِ الصَّدَقَ وَلَّهُ لا يحِبُّ كُ كَفَّارِ أَثِيم إَّا الذينَ آمَنُ وَعَمِلُ الصالِحَاتِ وَأَقَامُ الصَّلَ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 إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنون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 اِلَّا اَنْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَعَجُولٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَلِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا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 وَأَشِد إِذَا تَبَعتُم وَلَا يُغَ وَكَاتِبُ وَل شَهدَ وَإِن تَفَّلُوا فَإِنهُ فُسُوقُم بِكُمْ وَاتَّقُ الله وَيُعَِّمُكُم الَّ